السؤال إخواننا تكرر علي ع د ة مرات السؤال يقول ان هل ه يجوز شرب ا ل ب ي ر ة التي كتب عليها بيره ة البيرة يكتب عليها بيرة بدون يكتب كحول نوع أنواع من ل في ي ع ا بدون ي ر ة ب كحول هذا السؤال تكرر علي كثيرا ولم أ ت ج ر أ على ا ل إ ج ا ب ة عنه حتى ق م ن ا ب د ر ا س ة ع ل م ي ة ش ا م ل ة حتى نطمئن إ ل ى هذا الكلام هل يجوز شرب هذه ا ل ب ي ر ة أ م لا يجوز حتى لا نتجنى على أ ح د ولا نفتي بغير علم ولا نرجم بالغيب فقد الفتوى قمنا الدراسة الدراسة المتعبة نوعا ما ولكن سأعرض عليكم موجزا لهذه الدراسة حتى تعلموا نوعا ولكن أن بإجراء سأعرض هذه لهذه حتى لم تكن ا ع ت ب ا ط ي ة ولا م ت س ر ع ة ولكن م ب ن ي ة على د ر ا س ة ع ل م ي ة ان شاء الله تعالى اخذنا امنين من ا ل ا ن ا ن ي ة ا ل مكتوب ة عليها ب ي ر ة بدون كحول ودفعناها الى مخبر في الشام متخصص اسمه مخبر MBM هذا المخبر متخصص بتحليل المواد ا ل غ ذ ا ئ ي ة و ا ل ص ن ا ع ي ة وهو معتمد من قبل و ز ا ر ة ا ل ص ن ا ع ة تحللنا هذه ا ل م ا د ة فتبين أ ن فيها أ ر ب ع ة بالالف أ ل ف من ك ح و ل ل ل أربعة أ ب ا من الكحول هذه ا ل أ ر ب ع ة ب ا ل أ ل ف من الكحول طبعا ً كحول خالص كحول مركز أ ر ب ع ة ب ا ل أ ل ف أ ي ض ا ً تثبتنا من ص ح ة هذا التحليل عن طريق إ د ا ر ة البحوث إ د ا ر ة ب ح و ث تعلمون ك ا ن فيها من ا ل د ق ة والتمحيص والتحقيق كذلك ثبتت إ د ا ر ه البحوث صحه هذا التحليل في ل أ ن ه شكك في هذا فقال ي الخل الخل في أ ر ب ع ه بالالف و اكثر من اربعه بالالف ك اتصلنا بهيئه المواصفات والمقاييس ا ل س و ر ي ة أن الخل حينما من فيكونوا الخل الخمر يتحول يتحول خلا حينما يتحول ف إ ن ه بعد ذلك يكون عديم الكحول نسبة كحول ف ي صفر ما في كحول أ ب د ا فهذا التشكيك في غير محله إ ذ ن البيره بدون كحول فيها أ ر ب ع ة ب ا ل أ ل ف أ م ا الخل فليس فيه كحول أ ب د ا ثم بعد ذلك أ ت ي ن ا إ ل ى حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى نعلم أنه ان ل س ب ة هذه أ ر ب ع ة ب ا ل أ ل ف ق ل ي ل ة ولا ك ث ي ر ة أليلة بحيث ي ت ج النبي و ز عنها ع ما ش غ ض ل ل ة ولا النبي كثيرة صلى الله عليه وسلم يقول في ح د ي ث ص ح ي ح الذي رواه أ ب و داود والبيهقي وغيرهما من أ ص ح ا ب السنن يقول ما أذكر منه اذكر ل فملء ف ر ق الكف منه الفرق فملء الكف منه حرام, ما أذكر منه الفرق فملؤ الكف منه حرام. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أ ذ ك ر كثيره فقليله حرام هذا تفسيره بحديث آ خ ر ما أ ذ ك ر منه الفرق شو الفرق الفرق وعاء كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم و ع اسمه ء كان ي غ ت ل ف الفرق فعمالنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب من أ ي مشروب الذي يشرب منه فرقا فرق مليار وبسكر فمعنى ذلك لو شرب ك م ي ة ق ل ي ل ة كسبان يعني بيملي الكف فهو حرام ج ي ن ا للفرق الفرق كتب ا ل ل غ ة تقول انه ث ل ا ث ة آصع ث ل ا ث ة ص ع آصع صاع الصاع آصع جمع بالعشرة طلعوا معنا تسع اخواننا ثلاثة لترات ثلاثة واحد طيب وشوي لتر ثلاثة لترات وكسور ثلاثة. تسعة لو ت التسعة لتر ر فاصل فاصل ف ثلاثة حسبنا ثلاثة قديش فيهم أربعة ملانا أربعة ا أربعة ل ل طبعا فرقا هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يسموها م ل أ ن ا هذا الفرق ب ي ط ل ع معنا في هذا الفرق سبع ة وثلاثين ج ر ا م سبعه وثلاثين جرام كحول خالص طيب سبعه وثلاثين جرام بسكروه ولا ما بسكروه بعتنا... ن ل أ ن ن س ب ة تركيز الكحول في الدم في ر أ ي الطب الشرعي في فرنسا أ ن ه ا إ ذ ا وصلت ن س ب ة تركيز الكحول في الدم إ ل ى ثمانيه ب ا ل ع ش ر ة من الجرام في اللتر لتر الدم إ ذ ا وصل في ثمانيه ب ا ل ع ش ر ة يعني أ ق ل من جرام ب ش و ي ك ح و ل هذا يصل إ ل ى حد السكر بصير سكران وفي ت س سواق السيارة أي انسان ح ب منه شهادة اي ر ن س امريكا ب ت ص ل كحول فيه نسبة د ه الى ل ب ع ش ة من الجرام ضمن اللتر الكامل ثلاثه ب ا ل ع ش ر ة ثمانة في فرنسا 8 بالعشرة وفي امريكا 3 بالعشرة بالعشرة ثلاثة لازم ما يوصل ن س ب ة تركيز الدم إ ل ى ثلاثه ل ا بالعشره ة نسبة بالعشرة بالعشرة على الشرعي يعتبر الطب الفرنسي الذي الإنسان وصل الكحول في الدم إلى 8 بالعشرة. <تصفيق> 8 بالعشرة. كم يحتاج الإنسان إلى شرب كحول خالص حتى يصل إلى حتى مبدأ كم شرب سكران إذا يحتاج تركيز في ذ ه النسبة سألنا كمان أطباء النفسية عملونا حسابات طلع معهم أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا شرب سته جرامات،, ست جرامات يصل ن س ب ة تركيز الكحول د م ت ر ي ز ا ل ك في الدم في دمه إ ل ى ثمانيه ب ا ل ع ش ر ة على م ب د أ الطب الشرعي الفرنسي جرامات شرب جرامات بيذكر جرامات بالفرق جرام جرامات إذا طالع معنا ينتشي قدش طيب نحن ب الطب الفرنسي يصل إ ل ى نسبه السكر والطب ا ل أ م ر ي ك ي ب يقول أ ق ل من ذلك هذا سبع وثلاثين ج ر ا م م و ج و د ي ن ضمن الفرق هذا فهل يذكر هذا الفرق أ م لا يذكر يذكر ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة فما أ ذ ك ر منه الفرق فملئ الكف منه حرام إذن هذول هذه هذه نتردد الأربعة بالألف حرام حرام حرام ما عاد الفتوى هذه الفتوى مثل ما مثل عمقلكون في أم كلفتنا وقت كثير جدا وجهدنا ا ل ا خ و ة المختصين جزاهم الله خيرا ا خ و ة كثر جدا تعاونوا معنا تعاون بالغ حتى وصلنا إ ل ى هذه النتيجه ة العلمية ذ و ل أربعة ب العلميه أ ل ف ي ن ي إذا هذا ا ش ر البيرة بدون كحول اللي أربعة ا اللي بالألف إذا ب بدون كحول فيه ل الوعاء ل أ ن منه ا فرقا ا ذ كان ن يغتسد م النبي الله جرام الكحول الخالص صلى عليه وسلم ذلك معنى أنه من شرب وهو قد ويكفيه للسكر كم غرام انها سته غرامات يكفيه ليس كافي فاذا كان سبعه وثلاثين غرام شرب فهو سكران قطعا نفتي فيها ب ق و ة ل أ ن ه ا م ب ن ي ة على د ر ا س ة علميه ة وافية إن شاء ا إن ل ل وافيه ت ع ل والله الخير نقولون الذين ى أخواننا نتائبوا معنا يزدي ذ ه ان ل وبذلوا د ر ا س ة م الجهد ا ل شاء ي ء ل وكله الواحد معلومة المعلومات التي الدراسة كلها ك حكيتها ث يستوثق يتثبت ي أي ر مدون أو موجودة موجودة بوسائقها بده من عندنا عندنا إن إذا ش الله و تعالى